سيقول السفاء من الناس يغلّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قم لله المشرق والمغلب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك وَلَا تَتَّخِذُوا قَوْمًا شُعَبًا عَدُوًّا عَلَى الَّذِينَ لَا يَرُونَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا هُنَّ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ لِلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ مِنْ أُمَّتِهِ يَقُولُونَ نَحْنُ مَعَكُمْ إِنَّا إِذًا لَمَعْتَدُونَ نرى فقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر وإن هُوَ الَّذِي يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضٌ مُدَّبِّرٌ لِّقِبْلَةِ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ